أتألم أحياناً لكن أتساءل ماذا يؤلمني أتألم أحياناً لكن ماذا يؤلمني أبكيت تعذب نفسي ولهيب يحرقني وأظل حزينا لكني لا أعرف أسباب جراحي وأظل حزينا لكني لا أعرف أسباب جراحي قد من النجم نجم مرافقتي وتأوه من صباحي وتأوّه مني مصباحي حاضرة دمعتي يا عيني مأسور الحسرة يا قلبي حاضرة دمعتي يا عيني مأسور الحسرة يا قلبي حيّرني أمركما إني لا أعرف ما خطبي ما خطبي يا دنيا ماذا يجعلني أتألم في داخل نفسي أتراكق صوتي على قلبي أتراكي ما شئت على حسي يا دنيا ماذا يجعلني أتألم في داخل نفسي أتراكي قسوتي على قلبي أتراكي ما شئت على حسي فأجابت وعليها ثوب. منسوج بخيوط الفتن عش عمرك في أحسن حال وتمتع فالعمر قصير في أحسن حال وتمتع فالعمر قصير لا تمنع نفسك من شيء يأتيك هناء وسرور يأتيك هناء وسرور حاضرة دمعت يا عيني مسؤول حسرتي يا قلبي حاضرة دمعت يا عيني مسؤول حسرتي يا قلبي يا رني أمرك ما ما خطبي ما خطبي.